مَطْرُورٌ فِثَابٌ مَسْطُورٌ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ إِنَّ عَلَى رَبِّكَ لَمُرَاقِعْ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَطْرًا وَتَسِيقُ الْجِبَالُ سَيْلًا الذينهم في خوض يلعبون يوم يلحعون الى نار جهنم ما دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحا ما انتم لا تبصرون افسفر هذا انتم لا تبصرون إصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فاكهينا بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على منزعهم <تصفيق> كلوا واشربوا هميئا بما كنتم تعملون متكئين على صعر مصطوفة وزوجناهم في طور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلت ما هم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهوا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 تَمَنَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ